مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع جدة هاتف رقم 6755747 كما يمكنكم التعرف على المزيد من منتجاتنا عند زيارتكم لموقعنا الإلكتروني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته